Mijn vader zegt: Ik wil het niet فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم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 وضعتها قالت رَبِّ إِنِّي وضعتها و وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما وضعت وَلَيْسَ ليس الذكر وَإِنِّي و اني سميتها مريم وإني وابك وذريةها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفرها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عينها بسقاء، قال يا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 وذريته طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحرى بان الله يبشرك بيحيى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 ك ألا تكلمنا ثلاثة أيام إلا غمزة وذكر رب كثيرا وسبح بالعشى والإبكار صدق الله العظيم.